والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها من فآدوهما فانتبا واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من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 بطلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب نليما يا أيها الذين آمنوا لا يحد لكم أن ترث النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمأروم فإن كرهتموهن ويكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا